بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك هديت واسديت وخلقت عبادك وإلى دينك سبحانك وتعالى أرشدتهم ودللتهم وجعلت من هذا الدين خيرا وصراطا مستقيما ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الكرام فحيها لن بكم في مجلس متجدد مبارك من مجالس حقوق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه هذه المجالس التي تعنى بذكر شرفه وفخره وفضله صلوات ربي وسلامه عليه هذه المجالس في رحاب بيت الله الحرام حيث ولد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ونشأ وترعرع فوق هذه البقعة الطاهرة التي نزل فيها عليه الوحي ونبئ وأرسل للأمة فكانت شمسا جديدة في سماء البشرية وكانت مرحلة وعهدا عاشت فيه البشرية نور النبوة ووحي الرسالة على يدي محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه المجالس في مثل هذه الليلة نستجمع فيها عددا أكبر من صلاة الله وسلامه على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم نحن بذلك نكتنز خيرا وأجراً عظيما. ونورا ورحمة بصلاتنا وسلامنا على النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه نحن في ذلك كله أيها الكرام نجد في هذه الليلة متسعا لأن يكون أحدنا أكثر قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيئين اثنين أما أحدهما فكثرة الصلاة والسلام عليه تقربك منه عليه الصلاة والسلام إن أول الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه بصلاتك بل بكثرة صلاتك وسلامك عليه صلى الله عليه وسلم تنال قربا كلما ذكرت اسمه وصليت وسلمت عليه وجدت قلبك يقترب حبا منه عليه الصلاة والسلام وجدت فؤادك يرتوي من ضمع الحب والتعلق والطاعة والإيمان به صلوات الله وسلامه عليه وأما الأمر الآخر الذي نجده بالقرب منه عليه الصلاة والسلام فهو ما نعرضه في درسنا وقراءتنا من ذكر أخباره وشأنه ورفيع, ورفيع منزلته وعظيم قدره صلوات الله وسلامه عليه فإن المرأة كلما عرف من يحب أكثر كان لحبه أشد وأعظم نحن إنما نقترب من هديه وشأنه وسيرته وخبره عليه الصلاة والسلام من أجل الوصول إلى مزيد من المعرفة العظيمة بشأنه العظيم عليه الصلاة والسلام فإذا ما تم لاحدنا حقيقة المعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم تأت له حقيقة الحب وحقيقة التعظيم وحقيقة الطاعة والانقياد كما أراد الله عز وجل أراد الله منا أن نؤمن به عليه الصلاة والسلام أراد الله منا أن نشهد له بالنبوة والرسالة أراد الله منا أن نعظمه ونوقره كما قال ربنا سبحانه وتعالى انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه فالإيمان به عليه الصلاة والسلام وتعزيره وتوقيره عليه الصلاة والسلام من مقاصد البعثة ألا فعلم ورعاكم الله أن ما أنتم فيه من تقليب الصفحات في بيان عظمة المصطفى عليه الصلاة والسلام هو الطريق المعبد الذي يقودنا إلى حب أتم وتعظيم أكمل وطاعة أصدق وإيمان كما أراد الله سبحانه وتعالى إنما نبلغ ذر الإيمان ورفعة المحبة، وجلالة التعظيم لشأنه عليه الصلاة والسلام إذا ما وقر في القلوب حقيقة المعرفة به عليه الصلاة والسلام والله لن تعظمه حق التعظيم ولن تحبه أشد الحب إلا إذا عرفته عليه الصلاة والسلام حقيقة المعرفة ثم لم تكن سيرته بأبي هو عليه الصلاة والسلام لم تكن غائبة عن الأمة ولم يكن شأنه خفيا عليه الصلاة والسلام فقد أظهر القرآن مكانه وأعلى منزلته ورفع الله قدره فجاءت الآيات كما سمعتم في مجالس متعاقبة في بيان هذه الرتبة الرفيعة لنبي الله صلوات الله وسلامه عليه نحن بذلك يا كرام إنما نستكثر من الصلاة والسلام عليه ونحن بصلاتنا نغترف نورا نغترف رحمة وضياء وسرور في حياتنا وفي مماتنا الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة من الله على أحدنا بعشرة أضعافها فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة إن الصلاة على المختار لو كتبت بأحرف النور في سفر من الدر لشعشع الدر بالآفاق مبتهجا وغرد السفر بالأسفار في فخري فاجعلوا جلستكم هذه كثرة بالصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه واجعلوه مجلسا يقودكم خطوات إلى مزيد الحب له والإيمان به والتعظيم لشأنه صلوات الله وسلامه عليه أيها الكرام ما زال مجلسنا هذا في تقريب صفحات هذا الكتاب المبارك الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى ليحصبي رحمة الله عليه وكان مجلسنا الأخير في ليلة الجمعة الماضية افتتاحا للباب الثاني من الكتاب والذي عنون له المصنف رحمه الله بقوله في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا ماذا يريد المصنف يريد أن يسوق لنا فصولا متتابعة يظهر فيها ما كمل الله به نبيه عليه الصلاة والسلام في جانب الخلق وجانب الخلقة في خلقته وفي أخلاقه لما هذا لأننا كما قلنا في مجلس سابق هذا كلام يا كرام بجمع الأدلة فيه وإبراز النصوص التي جاءت في هذا الباب تقودنا إلى مستمسكين اثنين من مستمسكات الحب الصادق له عليه الصلاة والسلام إذا امتلأت القلوب حبا لنبي أكمل الله صورته وخلقته تعلقت القلوب به حبا وتعظيما والمستمسك الآخر سمو خلقه ورفيع صفاته وشريف خصاله عليه الصلاة والسلام فإنه باب آخر يأسر القلوب حبا له عليه الصلاة والسلام وايمانا وطاعة واستمساكا بسنته فحشد المصنف رحمه الله في هذا الباب تلك الصفات الخلقية والخلقية التي كمل الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام وقوفنا عليها ومعرفتنا بها تزيدنا حبا له صلى الله عليه وسلم وتزيدنا قربا منه واقتداء به وتأسيا بشأنه في الحياة كلها صلوات الله وسلامه عليه صدر المصنف الباب رحمه الله بنداء خاطب به قلبي وقلبك قبل الآذان لما قال اعلم أيها المحب لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الباحث عن تفاصيل جمل قدره العظيم أن خصال الجلال والكمال في البشر نوعان إلى آخر ما قال رحمه الله وقفنا عند مفتتح الفصل الثاني الفصل الاول في الباب وهو الحديث عما جمع الله له من خصال الجلال والكمال في شخصه الكريم صلوات الله وسلامه عليه نعم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين هذا هو المجلس الثالث والعشرون من مجالس تدارس كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى ليحصب رحمه الله تعالى قال رحمه الله فصل في اجتماع خصال الجلال والكمال في نبينا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 ولا يعبر, عنه مقال ولا يعبر عنه مقال ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال نعم أراد رحمه الله أن يقول إن أحدنا أيها البشر يشرف بصفة يكرمه الله تعالى بها فإذا ما بلغ في هذا الوصف من الصفات الدرجة العليا صار يضرب به المثل كما يضرب مثلا المثل بحاتم الطائي في الكرم وبحسان بن ثابت في فصاحه الشعر وجزالته وبفلان في الشجاعه وبفلان في السخاء وبفلان في الحلم وبفلان في كذا وكذا ما الذي حصل الذي يحصل عند البشر النمر امرء ما لو اتصف بخصلة فبلغ فيها المنتهى يصبح من شدة ما يعرف بهذا الوصف يضرب به المثل ويقال اسمه على الألسنة من باب أن يكون قدوة يحتذى وأن يكون علما في هذا الطريق فيقال للناس كونوا في الكرم مثلا كحاتم كونوا في الحلم كالأحنف كونوا في الشجاعة كفلان كونوا في الصدق كفلان وهكذا هذا شأن البشر وأنت كما ترى رعاك الله أحدهم يبلغ هذا المبلغ في تاريخه وحياته بل ومن بعد مماته ما من أجل صفة عرف بها وخصلة اتصف بها يقول المصنف فما ظنك بمن جمع الله فيه هذه الخصال ليس يعرف بالكرم فقط ولا بالشجاعة فقط ولا بالحلم فقط ولا بالتواضع فقط ولا بواحدة أو اثنتين أو ثلاث بل جمع الله له تلك الفضائل والخصال الشريفة كلها لا بل وأصبح إماما في شأنه كله عليه الصلاة والسلام صدقا والله يا إخوة تتوارى سير العظماء من البشر في ظل عظمة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكم يصغر أولئك الكبار في جانب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه حياته التي عاشها في أمته ثلاثا وعشرين سنة نبيا رسولا أمينا على الوحي عليه الصلاة والسلام والله حكى فيها التاريخ أنه رأى بشرا وإنسانا ما عرفت البشرية مثله قط في كل أبواب الأخلاق والصفات الشريفة على الإطلاق بل إنما تعرف الأخلاق بذكره عليه الصلاة والسلام ولكم قلنا مرارا يا قوم والله ليس من المبالغة أن نقول إن أحدنا يتجمل بصفات شريفة يتصف بها لكن الأخلاق الشريفة تجملت بتخلق رسول الله عليه الصلاة والسلام بها أصبح يعرف شرف التواضع وجماله إذا ضرب به المثال من مواقفه عليه الصلاة والسلام تعرف للأمانة والصدق حلاوتها ورونقها وأثرها في الحياة إذا ضربت بمثال منه عليه الصلاة والسلام يعرف كذلك كل شأن من شؤون الأخلاق الرأفة الشفقة الرحمة الحرص الحزم الغيرة على دين الله الغضب في ذات الله كل تلك خصال إنما يعرف جمالها ويظهر بريقها ويبرق رونقها إذا ما ضرب بها المثال من حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام حسبك مهما وصفت وجملت العبارة وحاولت أن تقرب الصورة لقارئ وسامع في شأنه عليه الصلاة والسلام حسبك آية قصيرة وجيزة من كتاب الله أن يقول الله له وإنك لعلى خلق عظيم الله العظيم يصف خلق نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام فيقول خلق عظيم فأي حد سيبلغ بك هذا التخيل في وصف العظمة في خلقه عليه الصلاة والسلام فالمقصود إذن أن شأنه الكريم صلوات الله وسلامه عليه وقد جمع الله له خصال الخير والكرم والشرف والعز والسيادة اجتمعت في شأنه فما ظنك أن تحيط بعبارة أو وصف أو مقال كما قال المصنف رحمه الله إلى ما لا ياخذه عد ولا يعبر عنه مقال ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال نعم خصه ربه بهذا الشرف خصه ربه بهذه العناية فاعتلى عليه الصلاة والسلام عرش الأخلاق جلالا وكمالا صلوات الله وسلامه عليه ثم شرع المصنف يذكر أحد تلك الصفات مترادفة متعاطفة متناسقة يسردها سردا ليظهر طرفا مما جمله به ربه مما كمله به خالقه سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله من فضيلة النبوة والرسالة والخلة والمحبة والاستفاء والإسراء والرؤية والقرب والدنو والوحي والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة, والدرجة الرفيعة والمقام المحمود نعم سيسرد رحمه الله جملة من الصفات نأخذها مجموعة مجموعة ثم نأتي على بيان ما يريد بها رحمه الله قال من فضيلة النبوة والرسالة وهذا أظهر من أن يحتاج إلى بيان وإضاح ف أعلى ما تولاه عليه الصلاة والسلام من شرف مراتب الحياة هي مرتبة النبوة والرسالة ولا ريب فإنها أعدى الدرجات واسنى المقامات وأشرف الكرامات التي يؤتيها الله من يختار من خلقه هي درجة النبوة والرسالة هو الاصطفاء الإلهي والله قد قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ثم من بين الرسل يختار الله جل وعلا بعضهم ليكون أفضل من بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فقال رحمه الله من فضيلة النبوة والرسالة والخلة والمحبة المحبة يعني حب الله تعالى له والخلة درجة عالية من الحب الذي يتخلل ثنايا القلب والفؤاد حتى يتشرب القلب ويتشبع بحب من يحب ولهذا وصف إبراهيم عليه السلام بالخليل وقد نال نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا مرتبة الخلة كما أشار المصنف ويقصد بذلك الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله فبلغ عليه الصلاه والسلام درجه الخله والمحبه عند ربه قال رحمه الله والاسراء يقصد بها الحادثه المشهوره في السيره معجزه الاسراء التي اسري بها التي أسري فيها به عليه الصلاه والسلام كما قال الله سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نعم الإسراء معجزة لكنها كرامة وعطاء إلهي ورفعة درجة لما حف بحادثة الإسراء من قصص كانت تعي معنى الكرامة والتقديم والتشريف يسرى به عليه الصلاة والسلام يبلغ مسجد الأقصى فيصلي فيه يأم يا الأنبياء ثم يعرج به إلى السماء وهناك كما قال المصنف والرؤية والقرب والدنو الرؤية أي رؤية ماذا يقصد بالرؤية رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه في حادثه المعراج على خلاف سيأتي تفصيله في كلام المصنف لاحقا هل كانت رؤية عين أو رؤية قلب والراجح الثاني كما سيأتيكم تفصيله وقد يقال في الرؤية هنا ما أشارت إليه الآية في سورة النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى فهي ايضا منقبة وكرامة هذه الآيات الكبرى كما مر بكم هناك في الفصل الأول في الباب الأول أن الآية أجملت لبيان أن عظمة الآيات أجل من أن توضح في بيان لكنه لما بلغ المرتبة هناك رأى من آيات ربه الكبرى ثم ترك هذا مبهما للإشارة إلى عظيم الإجلال والتفخيم في شأن الآيات التي رأها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال رحمه الله والقرب والدنو في قوله تعالى ثم دنا فتدلى سياق الآية يشعر في رؤيته عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام لما قال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى جبريل عليه السلام ذو مره ذو هيئه حسنة جميلة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى يعني جبريل عليه السلام فكان قاب قوسين أو أدنى وبعض المفسرين يذهب إلى أن قوله تعالى ثم دنا فتدلى أي دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه فتدلى فاقترب فكانت له الحظوة والمكانة أي مكانة عندما بلغ في المعراج عليه الصلاة والسلام لما بلغ السماء السابعة وأتى مرتبة ومنزلة ومكانة ما بلغها قبله الأنبياء المرسلون ولا الملائكة المقربون عليهم جميعا سلام الله لكنه بلغها عليه الصلاة والسلام بلغ مرتبة فيها من القرب ما دلت عليه الأحاديث الصحاح يقصد بذلك ما جاء عن ابن عباس في الصحيحين وهو يحكي أو يروي قصة المعراج يقول عليه الصلاة والسلام ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام هذه المرتبة التي ما بلغها أحد من الخلق قبله عليه الصلاة والسلام هي أحد المحامل في الآية في قوله ثم دنا فتدلى وبعض التفاسير تروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنه محمد صلى الله عليه وسلم دنا فتدلى من ربه يعني اقترب وبلغ تلك المرتبة العظيمة وعلى هذا المعنى جعلها المصنف من خصال الجلال والكمال في رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الدنو وهذا القرب لاحظ معي أنه دنو حسي وقرب حسي فإذا ما حملته على المعنوي ما فيه إلى بيان أليس مكانته المعنوية عليه الصلاة والسلام في قربه من ربه واصطفائه وعلو منزلته أظهر من أن تحتاج فإذا إن حملتها على الحسيتي فالمقصود به ما كان في المعراج وإن حملته على المعنوي فدنوه وقربه عليه الصلاة والسلام من ربه سواء بعبادته وتضرعه والتجائه أو ببعثته ونبوته ورسالته أو بعظيم منزلته ومناشدته لربه كل ذلك من دلائل الدنو والقرب له عليه الصلاة والسلام قال والوحي ويقصد به القرآن والسنة والشفاعة والشفاعة له عليه الصلاة والسلام سيأتي تفصيلها أيضا بإضاح قال والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود هذه التي تدعو بها عبد الله بعد الأذان كلما تابعت المؤذن فقلت عقب ما ينتهي من أذانه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وفي بعض طرق الحديث والدرجة الرفيعة ما هذا؟ أنت تدعو بها عقب كل أذان عبد الله وتدعو بها لرسول الله عليه الصلاة والسلام فحق لك أن تعي ما الذي تطلبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما الذي تحرص في كل أذان إذا فرغت من متابعة المؤذن أن تسأل الله ربك داعيا وسائلا وطالبا هذا دعاء علمنا إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام وحثنا على ان ندعو به الله لاجله عليه الصلاه والسلام آت محمدا الوسيله والفضيله ما الوسيله الوسيله درجه رفيعه ومنزله فريده في الجنه وليست الا لواحد من خلق الله اجمعين هذه الوسيله ليست لي ولا لك لكنها لعبد من عباد الله واحد فقط خصه الله بمرتبه الوسيله فحثنا عليه الصلاة والسلام قال ثم سلوا الله لي الوسيلة ما الوسيلة؟ جاء أيضا في السنة الصحيحة عنه صلوات الله وسلامه عليه وهو يبين هذا كما جاء في الترمذي قالوا يا رسول الله ما الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد أرجو أن أكون أنا هو الحديث في سنده ضعف أشار إليه الترمذي رحمه الله ولكننا أيضا في رواية صحيحة عند الإمام مسلم يقول عليه الصلاة والسلام منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فنحن إذ ندعو عقب كل اذان فإنما نسأل الله أن يبلغ بنبينا عليه الصلاة والسلام تلك الدرجة لما لأن كما قلنا مرارا والله الشرف له شرف لأمته والرفعة له رفعة لأمته وكم تحظى الأمة بشرف إذا ما تبوء عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم العظيم في ذلك المقام العظيم إذا ما تبوأ منازل الشرف والسيادة على البشر أجمعين فالأمة كلها تفخر أن نبيها سيد الأنام يوم القيامة عليه الصلاة والسلام وأنه سيد الأولين والآخرين ولتعلم أنه والله ما ادخر شرفا لذاته ولا مرتبة اختص بها لنفسه عليه الصلاة والسلام لكنه ما وجد شرفا ولا حفاوة ولا كرامه إلا جعلها في أمته رأثة ورحمة منه بها صلوات الله وسلامه عليه تلك هي الوسيلة أما الفضيلة فمرتبة زائدة فوق الأخلاق على عرشها وقمتها فضل فوق فضل فضيلة تنتهي إليها الفضائل وتأتي بعدها تباعا فنحن نسألها لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال وأما الدرجة الرفيعة فهي على بعض الأقوال إنها تلك المنزلة في الجنة والمقام المحمود في أقوال كثيرة قيل هو المقام الذي يحمد فيه النبي عليه الصلاة والسلام ربه عندما يأتي تحت العرش فيسجد فيسأل الله ويحمده بمحامد يلهبه الله إياها فذلك المقام المحمود الذي يغبط عليه من الأنبياء والرسل والبشر أجمعين أن يبلغ في حمده لربه والثناء عليه ما لم تحط به ألسنة القائلين ولا عبارات المتكلمين ذاك مقام محمود وعلى أقوال بعض أهل العلم إنها الشفاعة العظمى هو المقام الذي تأتي فيه البشرية إلى الأنبياء واحدا واحدا يسألونهم أن يشفعوا لهم عند ربهم يأتون آدم فموسى فعيسى فإبراهيم فمحمدا عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام ماذا يطلبون ماذا تريد الخليقة بفزعها في ذلك الموقف ولجوئها إلى الأنبياء تريد منهم أن يشفعوا لا تظن أن الشفاعة تلك هي طلب لدخول الجنة لا إنما هو طلب أن يأذن الله في الفصل بين الخلائق طلب أن ينتهي الفزع في ذلك الموقف العظيم طلب أن يقف الكرب عند حده وأن تنتهي المحنة في ذلك اليوم العصيب لذلك هي شفاعة عظمى لأنها تنال الخليقة أجمعين مسلم وكافر وبر وفاجر كلهم ينال هذه الشفاعة فيقوم لها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بتخصيص الله جل وعلا له ذلك المقام العظيم هذه الرتبة الرفيعة التي نسأل الله عقب كل صلاة يقول الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن سألها لي أو فمن دعها وجبت له شفاعتي هذا مطلب يسعى إليه المحب لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه نعم قال رحمه الله والبراق والمعراج والبعث إلى الأحمر والأسود والصلاة بالانبياء والشهادة بين الأنبياء والأمم نعم أما البراق فالدابة التي ركبها عليه الصلاة والسلام في قصة الإسراء والمعراج خلق فريد من خلق الله دابة بيضاء كبرى تقع أو يقع خطوها عند منتهى طرفها عندما تنظر إلى الأفق وأما المعراج في القصة التي بلغ بها عليه الصلاة والسلام أبواب السماء وهي تباعا حتى بلغ الرتبة الرفيعة والبعث إلى الأحمر والأسود التي لم تكن فيها نبوته خاصة بالعرب ولا بأمته ولا بقبيلته ولا بزمانه لكنه الزمان المنتد إلى يوم القيامة والقبائل كلها عربها وعجمها وأحمرها وأسودها والصلاة بالأنبياء يشير فيها إلى إمامته بهم عليه الصلاة والسلام والشهادة بين الأنبياء والأمم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فتشهد الأمة على الأمم ويشهد النبي عليه الصلاة والسلام على أمته كما تقدم بيان ذلك وإضاحه سلفا قال رحمه الله وسيادة ولد آدم ولواء الحمد والبشارة والنذارة والمكانة عند ذي العرش والطاعة ثم والأمانة والهداية ورحمة للعالمين وإعطاء الرضا والسؤل والكوثر وسماع القول وإتمام النعمة والعفو عما تقدم وتأخر وشرح الصدر ووضع, ووضع الوزر ورفع الذكر وعزه النصر ونزول السكينة نعم هذه جملة أخرى يقول فيها رحمه الله وسيادة ولد آدم نعم هو سيدهم عليه الصلاة والسلام ليس سيدا فينا يا أمته بل سيدا لنا وللامم أجمعين هو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام السيادة التي يوصف بها نبيون الأكرم صلى الله عليه وسلم جاءت صريحة على لسانه عليه الصلاة والسلام فقد قال كما أخرج البخاري في صحيحه أنا سيد الناس يوم القيامة وعند مسلم بلفظ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة السيادة ثابت له عليه الصلاة والسلام والمقصود بها الشرف والمكانة المقصود بها الإمامة المقصود بها في أحد معانيها نيل الشفاعة صلوات الله وسلامه عليه قال ولواء الحمد يقصد بلواء الحمد ذلك المعنى أيضا الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرة يعني ليس هذا بحامل له على العجب والكبرياء وحاشاه عليه الصلاة والسلام يقول أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر لواء الحمد يأتي أهل الحمد يوم القيامة على منابر من نور ولحمدهم ثقل في الميزان ولحمدهم عمل صالح يرجون به الرضا بين يدي الله يوم القيامة الحمدون والحامدون يقودهم رسول الله عليه الصلاة والسلام حامل اللواء الحمد وأمته أمة الحمد فالحمد مقام عظيم في العبودية لله يأتي عليه الصلاة والسلام يحمل لواء الحم يقود ركب الحامدين في الأمة فإن رجوت أن تلحق بالركب فأكثر من حمدك لله وشكرك له جل في علاه فإنه والله لن يحصي أحد منا نعم الله عليه ولا فضله عليه ولا كرمه سبحانه وتعالى عليه أحدنا إذا أحسن إليه بشر مخلوق مسكين ضعيف مثله أسره بالإحسان فأغرقه بالشكر العاطر والثناء الوافر وكلما تتابع فضله وإحسانه ازداد حمدنا وشكرنا وثناؤنا فما بالك بمن لا ينتهي فضله عليك ولا حد لإحسانه وإنعامه عليك ربك الخالق جل في علاه الذي خلقك من عدم وأطعمك ورزقك وهداك وأسكنك وألبسك وكساك من يدفع عنك الضر إلا الله من يجلب لك الخير إلا الله من يدفع عنك الكرب ويقضي عنك الدين ويدبر لك الأمر إلا الله ذلك مبثوث جدا في كتاب الله حتى نعي عباد الله معنى الحمد لله ثم ها نحن في كل صلاة من صلواتنا في كل ركعة من ركعاتها في أول ما نستفتح به بعد تكبيرة الاحرام اللهج بحمد الله مع أول آية افتتحت بها سورة أم القرآن فاتحة القرآن الحمد لله رب العالمين فإذا ركعت سبحت الله وبحمده وإذا رفعت فإنما تستجيب لإمام يقول لك سمع الله لمن حمده كأنه يقول لك هذا أوانك ربك يسمع الهج بحمد الله سمع الله لمن حمده مقام الحمد تجده في صلاتك قائما وراكعا ورافعا وساجدا ربك يحب الحمد حتى قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها ربك سيرضى عنك إذا حمدته فإن وفقك الله لهذا المقام واستوعبت معنى الحمد لله ولهج قلبك ولسانك وجوارحك بالاعتراف لله هذا مقام شريف عظيم حسبك من شرفه أنك تبعث تحت هذا اللواء الذي يرفعه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هذا المقصود بقوله ولواء الحمد قال والبشارة والنذار يا ايها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا هو مبشر لمن أطاع واستجاب ومنذر لمن عصى تمادى أعرض استنكف وتكبر وغوى رسالته عليه الصلاة والسلام جاءت للطائع للمتبع للصادق بشارة وفرحا وسرورا، جاءت للعاصي أيضا جاءت للمقصر جاءت للمفرط للمتأخر عن هديه نذارة أن الحق بالركب ثم إياك أن يأتي اليوم الذي يحال فيه بينك وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام لئلا يقال له فإنك لا تدري ما أحدث بعدك هي نذارة نعيشها في أقاويله وأفعاله عليه الصلاة والسلام قال والمكانة عند ذي العرش والطاعة ثم والأمانة يقصد آيات سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم يعني هناك أمين وقد تقدم معكم فيما جاء في شأن هذه الآيات في الباب الأول أن الظاهر من السياق والراجح فيها أن المقصود جبريل عليه السلام أن المقصود جبريل عليه السلام وفي بعض الأقوال أهل العلم والمفسرين أنه محمد صلوات الله وسلامه عليه والآية محتملة مع رجحان الاول قال والأمانة والهداية ورحمة للعالمين والهداية يعني ما امتن الله به في قوله ويهديك صراطا مستقيما فقد كفل تكفل الله له بالهداية فهي خصلة جلال هذه الهداية التي أدعو بها أنا وأنت في كل صلاة وغاية منانا وطلبنا ورجاؤنا من الله في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم هي دعاؤنا في كل ركعة هي آيتنا في كل فاتحة هذه التي نقضي أعمارنا حتى تنتهي اجالنا سؤالا وطلبا نالها عليه الصلاة والسلام بقول ربه ويهديك صراطا مستقيما. قال رحمه الله ورحمة للعالمين ذلكم هو قول ربكم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال وإعطاء الرضا ولسوف يعطيك ربك فترضى أعطاه الرضا ورضي الله تعالى عنه وعن أصحابه الذين لحقوه وآمنوا به واتبعوه وإعطاء السؤل يعني أن يعطى ما يسأل لما قال الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وقل تسمع هذا الذي قصده والسؤل وسماع القول أما الكوثر ففي قوله سبحانه انا اعطيناك الكوثر وتقدم بكم أنه النهر الذي خص له في الجنة عليه الصلاة والسلام وهو لا يتنافى مع من يذهب إلى أنه الخير الكثير فقد أعطي خيرا عظيما صلوات ربي وسلامه عليه قال وإتمام النعمة والعفو عما تقدم وتأخر يشير إلى آيات الفتح ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وشرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر هذه آيات الشرح الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وكما ترى فان المصنف اوجز العبارة هنا لانه قد اتى فيها ببيان مفصل فيما سبق وخص كل موضع من هذه الصفات باياتها وذكر فيها اقوال اهل العلم وأشار ببعض العبارات الرائقة ما تضمنته الآيات من عظيم الرفعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فاستغنى بذلك عن إعادة القول فيها بالتفصيل هنا قال رحمه الله وعزه النصر يقصد قوله سبحانه وينصرك الله نصرا عزيزا ونزول السكينة في قوله فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وهو قوله التأييد بالملائكة قال وايتاء الحكمة والكتاب وهو قوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم أما الكتاب فهو القرآن وأما الحكمة فعلى قول جل المفسرين فهو سنته ونبوته صلوات الله وسلامه عليه نعم قال رحمه الله تعالى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 ووضع الإصر والاغلال عنهم والقسم باسمه وإجابة دعوته وتكليم الجمادات والعجم, والعجم وإحياء الموتى وإسماع الصم ونبع الماء من بين أصابعه وتكثير القليل وانشقاق القمر ورد الشمس وقلب وقلب الأعيان والنصر بالرعب والاطلاع على الغيب وظل الغمام وتسبيح الحصى وإبراء الآلام والعصمة من الناس نعم هذه جملة أخرى حكى فيها المصنف رحمه الله جملة مما خص به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال منها إتاء الحكمة والكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم وكل ذلك تقدم السبع المثانقي هي الفاتحة على الراجح وقيل السبع السور الطوال والقرآن العظيم كله أو سورة الفاتحة على وجه الخصوص وتزكية الأمة يعني أن الله جعل إليه تزكية أمته كما قال سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة أن يعلمنا القرآن ويعلمنا السنة ويعلم الأمة دين الله هذا هو تعليم الكتاب والحكمة وأما قوله ويزكيهم فإنه يزكي نفوس أمته أي يسمو بها إيمانا وأخلاقا وعبادة قل هذه تزكيه رسول الله عليه الصلاة والسلام لأمته وقد جاء ذلك في هديه قولا وفعلا فإن أقواله كانت ولا تزال تحث الأمة على رفعه شأن القلوب والعناية بها وعلى التخلق باخلاق القلوب وعباداتها وعلى تطهير القلوب من أدرانها وأدوائها ولم يزل شأنه وهديه صلوات الله وسلامه عليه يأخذ بقلوب العباد المؤمنة إلى أعلى مراتبها ما يرضى لأمته أن تحمل في قلبها حسدا ولا حقدا ولا نفاقا ولا كفرا ولا شكا كان ولم يزل عليه الصلاة والسلام كما علمنا الوضوء والصلاة والدعاء والطواف والحج والعمرة كما علمنا العبادات الظاهرة علمنا كيف نعبد الله بقلوب خاشعة علمنا كيف نخشى الله بقلوب منيبة تجد ذلك في أقواله وأفعاله أما أقواله فما ملئت به دواوين السنة أما أعماله فما حكاه الصحابة على انبهار وعجب شديدين كيف كان يعبد الله بقلبه قبل بدنه كيف كان قلبه يعي عبادته لربه خشية خشوعا إخباتا إنابة تضرعا توكلا كل ذلك ملئت به سيرته وسنته صلوات الله وسلامه عليه كل ذلك أحد جوانب رسالته للأمة يتلو الآيات يعلم الكتاب يعلم الحكمة يزكي الأمة صلوات الله وسلامه عليه فقولوا لكل باحث لقلبه عن رقته وقول لكل من اشتكى قسوة القلب وجفاف الفؤاد عليك بهديه عليه الصلاة والسلام فإن الله جعله مزكيا للأمة ستجد القلوب أنسها وتجد سعادتها قل تجد تزكيتها في هديه عليه الصلاة والسلام أقبلوا عليها ستجدون إشباعا للأرواح والأفئدة تجدون فيها إمتاعا للقلوب والصدور بما حوته سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فإن الله قال ويزكيهم قال رحمه الله والدعاء إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فما تشرف الدعاة إلى الله بشيء أعظم من كونهم يقتدون في هذا الباب برسول الله عليه الصلاة والسلام أول داع إلى الله وأعظم وأشرف من دعا إلى الله ودينه وصراطه المستقيم قال وصلات الله تعالى والملائكة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عندما يخبر ربك أنه صلى على نبيه عليه الصلاة والسلام فاعلم أنها مرتبة عظيمة رفيعه وأن الله اصطفى لذلك الملائكة فكان أهل الملكوت الأعلى يشتغلون بالصلاة على نبي الله صلوات الله وسلامه عليه ثم جاء النداء لنا أهل الملكوت السفلي أهل الدنيا أهل الأرض يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم انظر كيف خص النداء بأهل الإيمان لأنهم وحدهم أصحاب الصلة بأهل السماء ليكونوا على امتداد. بهذا الشرف في بهذه العبادة العظيمة بالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام قال والحكم بين الناس بما أراه الله كما قال الله انا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله فكان هذا من خصائصه التي حلاه الله بها ووضع الإصري قال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فتلك منقبه أخرى لنبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه كانت رسالته بعثته دينه ملته تخفيفا والله للأمة رفعا للأصار والأغلال فما تعيشه أمة الإسلام في شريعة الإسلام ببعثة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إنما هو اليسر والسماحة كيف لا وقد جعل الله ببعثة رسوله عليه الصلاة والسلام وضع الآثار والأغلال. تنفس عبد الله من الصدر، وابتسم مرتاح الفؤاد لأنك في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة والله بنبيها. وضع الله به الآثار والأغلال، فصارت أمة لا تعرف في الدين والشريعة والملة إلا يسرا إلا رحمة، إلا رأفة كل ذلك. كان في طيات بعثة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال رحمه الله والقسم باسمه يشير إلى ما أورده هناك في قول الله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وإجابة دعوته هذا أظهر من أن يحصى كم مرة أجاب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام ليس لمريض كان يدعو له بالشفاء بين يديه ولا لمستغيث ينتظر قطر السماء فجاء يسأله الدعاء عليه الصلاة والسلام بل لذلك ولغيره كثير وكثير مر بكم في أحاديث السنة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام قال وتكليم الجمادات والعجم يقصد بذلك رحمه الله ما جاء في نصوص كثيرة أيضا من تكليمه عليه الصلاة والسلام للجمادات في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه هذا قبل النبوة قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه قال بعض للعلم هو الحجر الأسود وقال بعضهم بل غيره وأهل مكة إلى زمن قريب يسمونه زقاق الحجر على مقربة من المسجد الحرام وذهب في بعض توسيعاته. فهذا مكان يخبر فيه عليه الصلاة والسلام الرواية في صحيح مسلم أما تكليم العجماوات فورد ذلك في نصوص متعددة أنه عليه الصلاة والسلام كانت تكلمه البهائم ويعقل عنها من ذلك ما أخرج الإمام البخاري عن جابر من ذلك ما جاء عفوا في مسند أحمد بسند فيه ضعف يقول في قصة البعير الذي أتاه عليه الصلاة والسلام فقال أتدرون ما يقول البعير؟ إنه يزعم أن صاحبه يريد نحره إنه يزعم أن صاحبه يريد نحره قال فبعث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى صاحب البعير فقال أواهبه أنت لي هل تهبه لي ماذا يريد عليه الصلاة والسلام يريد أن يعفيه من النحر فيستوهبه من صاحبه لألا ينحر قال أواهبه أنت لي فقال الرجل يا رسول الله مالي مال أحب إلي منه هذا أحب مالي إلي وليس عندي مثله مما يحبه قلبي من المال فقال استوصي به معروفا فقال الرجل لا جرم لا أكرم مالا لي كرامته يا رسول الله يعني ليس لي مال سأكرمه كرامة هذا البعير من أجل شفاعته عليه الصلاة والسلام فيه هذا مثال ومثال آخر كثير متنوع فيه إخبار أنه عليه الصلاة والسلام كان تكلمه البهائم وكان يعقل عليه الصلاة والسلام بمعجزة إلهية فهذا من خصائصه وخصاله قال وإحياء الموتى وإسماع الصم ونبع الماء من بين أصابعه وتكثير القليل في بعض ذلك روايات لا تصح سندا كما في إحياء الموتى وفي بعضها في اسماع الصم يقصد تكليم الشجر والحجر فقد ثبت أيضا أنه كان ذات يوم في سفر فأقبل عليه الصلاة والسلام إلى ناحية نريد قضاء حاجته فلما أراد عليه الصلاة والسلام قضاء حاجته نادى شجرة منها هنا وشجرة منها هناك أن تقترب إليه ليستتر بها عليه الصلاة والسلام فأقبلت إليه فلما استظل تحتها قضى حاجته عليه الصلاة والسلام في مواقف متعددة تشير إلى ما قصده المصنف رحمه الله بقوله وإسماعي الصم أما نبع الماء من بين أصابعه فقد ثبت في أحاديث صحاح في مواقف متعددة يثبت بها هذه المعجزة العجيبة له عليه الصلاة والسلام منها ما أخرج البخاري في قصة الحديبية قال جابر رضي الله عنه عطش الناس يوم الحديبية والنبي بين يديه عليه الصلاة والسلام ركوة يعني قربة صغيرة من جلد فيها ماء قال فجهش الناس حوله اجتمعوا إليه فقال ما لكم فقالوا ليس عندنا ماء نشرب ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك فوضع يده عليه الصلاة والسلام في الركوة في القربة الصغيرة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون قال جابر فشربنا وتوضعنا قال الراوي لجابر كم كنتم في العدد قال جابر لو كنا مئة ألف لكفانا كنا خمس عشرة مئة يعني ألف وخمسمئة لقل لو كنا مئة ألف لكفانا حدثني ما هو إلا معجزة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه جاءت مرارا قال المصنف وتكثير القليل الطعام يكثر بين يديه والتمر يكثر بين يديه والماء يكثر بين يديه بركة من بركات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ومعجزة له من الله فضلا وكرامة اختصه بها الله جل في علاه من ذلك ما أخرج البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومئة مئة وثلاثين إنسان فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل من أحد منكم طعام؟ هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه الصاع أربعة امداد وهم مئة وثلاثون قال فعجنا ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي عليه الصلاة والسلام بيعا أم عطية أو قال بيعا ام هبه فقال لا بل بيع فاشترى منه شاتا شاه وهم كم مئة وثلاثون قال فاشترى منه شاتا فصنعت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى سواد بطن الشات باطنها أن يشوى قال ويم الله ما في الثلاثين والمئة إلا قد حز النبي له صلى الله عليه وسلم حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاه إياها وإن كان غائبا خبأ له فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا ففضلت القصعتان فحملناه على البعير أو كما قال هذا تكثير القليل ليست قصة ولا اثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا هي متعددة التمر القليل الذي يكفي صحابته ويفيض جابر يوم الخندق يدعوه إلى طعام ويريد رسول الله عليه الصلاة والسلام معه رجل أو اثنان أو ثلاثة فينادي يا أهل الخندق هلموا إلى طعام جابر فيدخلون داره يأكلون جميعا ويشبعون ويبقى القدر بطعامه غداء وعشاء لجابر وأهله تلك هي تكثير القليل بين يدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في الباب تتمه يسيرة نأتي عليها في مجلسنا المقبل إن شاء الله تعالى هذه ليلتكم قد ابتدأتموها بالصلاة والسلام على رسول الله فاجعلوها عاطرة بقية ليلتكم ويوم غدكم الجمعة بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم نور أطل على الحياة رحيما وبكفه فاض السلام عميما لم تعرف الدنيا عظيما مثله صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون واجعلنا يا رب بصلاتنا وسلامنا عليه من المقربين لديك المتبعين لسنته المؤمنين بإيمانه ودينه وملته المغترفين من شأنه وسيرته عليه الصلاة والسلام نسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب ارحم موتانا واشف مرضانا واهدضان لنا وانصرنا على أعدائنا اللهم احفظنا والمسلمين جميعا بحفظك واكلأنا برعايتك وادفع عنا وعن كل عبادك المؤمنين الشر والبلاء إله الحق يا سميع الدعاء